إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كالب من كفار لو أراد الله أن يتخذ ولد المصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد الأهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل يسمى على هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من العنعم ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد سرح في ظلمات الثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا عزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجع فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بلاد الصدور وَإِذَا مسع الْإِنْسَانُ ضر دارته منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه منه نسي ما كان يدعو إليه منه قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع لكفرت قليلا إنك من أَمَّنْ هُوَ قَانِتًا آمَنَ أَلَيْسَ جَزَاؤُهُ وَطَائِفَةٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابُ قُلْ يَا إِذَا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِينَ حَسُنُوا فِيهِ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَتٌ عَرْضٌ إنما يُنْفِقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ إِحْسَابٍ قُلْ إِنَّ دِينِي هُوَ الْإِسْلَامُ وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي وَجُّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ دِينِي هُوَ الْإِسْلَامُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ ولله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاصرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيام ألا ذلك هو الفشران القبير فهم من فوقهم طلل من النار ومن تحتهم طلل ذلك يخوف الله به عباده من عباد والذين اجتنبوا الضاغوت أن يعتنواها وعناتوا إلى الله لهم البشرى فشر عباد الذين يستمعون القول فيستبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه سلمة العذاب أفأم ستنفذ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرة من فوقها غرة عبدية تجري من تحتها الأنهار بعد الله لا يخلف الله الحال ألم تر أن الله أنزل من السماء ما تسلكه ينابيع في الغرب فسلكه ينابيع في العرد ثم يخرجه جرعا مختلف الألوان موتا يهيب فتران مستران ثم يجعله صفات إن في ذلك لذكران أولئك البال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على قبر من غفر حويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال الله نزل أحسن الحديث كتابا شابها ثانية اكشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوهم إذن اكذل الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يبنع الله فما له من هذا أفمن يتقي أذب الذين من قبله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاكهم الله الفذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مسلم لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ليعوة لعلهم يتكون ورب اللهم مثلا رجلا في شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل مستويان مثلا الحمد لله فالأكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة سرت بكم من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم ثولي الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم التقون فهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجعلهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يغلل الله فما له من هادة ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ولئن شألتهم من خلق السماوات والأرض ليكونوا الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هم فكاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هم شكاة رحمته قل الله عليه يتوفر المتوفلون قل يا قوم يقلوا على مكانتكم يابلون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يفزيه ويحل عليه عذاب المقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس في الحق فمن اهتدى فلنفسه ومن يضل فإنما يضل عليها فما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إذا أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاء أقول أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعفلون قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ عَزَّتْ قُلوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ دكر دُونِهِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ مَفَاقِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بين عبادك فيما كان يختلفون ولو أنت للذين ظلموا ما في الأرض جنيعون إذن له معه نفتدوا به من سوء الأداف يوم القيام وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم ما كسبوا حاق بهم ما فإذا مس الإنسان ظهر داما ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم فالهي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبل فما أغمى عنهم ما كانوا يمسهون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ولقوا سيصيبهم سيئاتها فسهرها هم بمجزين أولم يعلموا أن الله يسطر القلقين شاء يكتر إن في ذلك لآيات لكوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشرفوا على أخصهم لا تمنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميع الكل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 أن تقول نفسي يا حشرة على ما فرأت في جنب الله وإن كنت لمن الشاخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقنين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من بَلَى قَدْ جَاءَتْ آيَاتِي فَكَذَّبْتُ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ النَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ السَّوْءُ وَلَهُمْ جَنَّاتٌ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء مكين له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بأعيات الله أولئك هم الساسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحِي إليك وإلى الذين مِن قبلك لئن أشرفت ليحبطنا لَكَ وَلَتَكُونَ لَمِنَ الْقَاسِرِينَ برِّاللَّهِ فَعَبُدُوا كُم مِنَ, من الشَّاهِدِينَ وما قدر الله حق قدرهِ والأرض جميعاً قبضتُهُ يوم القيامة والأرض جميعاً قبضتُهُ يوم القيامة والسموات مطوياتُهُ في يمينه سبحانه تعالى أن يشكو وَعَنُفِ خَفِي السور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ هُمْ مَنْ عَنُفِ خَفِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ بِهَا يَمْضُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنور ربها وضع فِي رَبِّهَا وَرَضِيعُ الْكِتَابِ وَجِئَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ وَشِقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَجْمَعًا إذا جاءوها رجحت أبوابها وقال لهم خجنتها ألم يعتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فجتمس والمتكبرين وشيخ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صب فدخلواها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة هافين من حول العرش يسكسون الحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين